جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، الهماكم الله الصواب، ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل ما حكم الاستنجاء بماء زمزم؟ ماء زمزم ورد في السنة الترغيب في شربه، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن ماء زمزم لما شرب له. فإذا احتاج إليه فهو ماء من الماء هو ماء من الماء إن احتاج إليه فهو ماء يحصل به الطهارة نعم يقول يسأل عن وضع الطيب حالة الصيام هل هو مستحب أو يكره للصائم الطيب لا, لا يؤثر على الصائم إلا إذا كان الطيب بخورا فاستنشاق الصائم له وإدناؤه من أنفه قد يدخل إلى جوفه شيئا من البخور فيتجنب ذلك أما الدهون وضع على اليد أو على اللباس كل ذلك لا يؤثر على الصيام بشيء يقول جئت من دبي وأحرمت من جدة فهل عمرتي صحيحة إذا جئت من دبي بالطائرة فالاصل أن تحرم إذا حذيت الميقات جدة ليست ميقاتا وإنما تحرم إذا حصل منك محاذات للميقات وعادة في الطائرات ينبه من جميع الجهات ينبه بمحاذات الميقات فإذا كنت حصل منك تجاوز للميقات وعدم الإحرام بالمحادات فتكون تركت واجبا من واجبات العمره ألا وهو الإحرام من الميقات نعم يقول إذا ثبت أن تمام النعمة ودخول فهل يدخل ضمن رؤية الله جل جلاله؟ تمام النعمه دخول الجنة المراد به بما فيها من نعيم وأعظم نعيم في الجنة رؤية الله عز وجل فالمراد هنا بتمام النعمة أي دخول الجنة والفوز بنعيم الجنة وأعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة رؤية الله عز وجل نعم مر معنا الحديث أن الرجل يسأل الله الصبر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا يدل على عدم جواز على الله الصبر مطلقا دعوة الرجل والحديث مر معنا أن في سنده كلام دعوة الرجل الصبر, دعوة الرجل الصبر مضمنة السؤال الله البلاء سؤال الله البلاء والمطلوب من المسلم هو سؤال الله تبارك وتعالى العافية أو المعافاة لا أن يسأل الله عز وجل البلاء فلا يسأل الله البلاء وإذا بلي يصبر إذا بولي يصبر والصبر من مقامات الدين العظيمة التي يحرص المسلم على أن يكون من أهلها لكن سؤال الله الصبر وفي هذا السؤال تضمين لسؤال الله بلا أن يصبر عليه ليس المسلم ان يدعو بدعاء على هذا المعنى نعم يقول اذا قال المسلم يا لطيف لموقف يطلب منه ويطلب من الله اللطف فيه او يا ستير لموقف يطلب يطلب من الله ان يستر عليه إذا, اذا ناديت الله عز وجل سله حاجتك إذا ناديت الله سله حاجتك اذا قلت يا لطيف او يا ستير او يا الله اذكر حاجتك اذكر مطلوبك كما هو الشأن في الدعوات الماثورة في القرآن والسنة. لا ترى فيها منادات بدون ذكر مطلوب أو سؤال. نعم. هل صحيح أن أهل البلاء يوم القيامة يتمنون أنه ازدادوا بلاء إذا رأوا الأجر؟ الله أعلم. يعني قد يكون شيء ورد في ذلك الله اعلم لكن باب البلاء باب كفارة للإنسان. ومر عند المصنف رحمه الله تعالى احاديث كثيرة في أن المصائب كفارات وأن المسلم لا يزال لا يزال به البلاء حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة والبلاية تحات الذنوب وتكفر الخطايا نعم إذا خرج المعتكف من المسجد لضرورة لدورات المياه فهل عليه أن يأتي بتحية المسجد إذا عاد المعتكف أو غيره إذا خرج من المسجد إلى دورات المياه لا بد عند دخول المسجد مرة ثانية من تحية المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سؤالي يتكرر نسمع الإمام في صلاة التراويح وفي دعاء الوتر يقول إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت ونفيها من الثناء على الله فيكون رد أغلب المصلين سبحانك هل هذا صحيح؟ مقام الثناء على الله عز وجل يناسبه التسبيح ومقام الدعاء يناسبه التامين فإذا دعا بمطلوب ديني أو دنيوي أو أخروي تؤمن على ذلك ومعنى آمين أي اللهم استجب وإذا كان المقام مقام الثناء على الله تبارك وتعالى وتعظيمه وأجلاله وذكر نعوته الدالة على عظمته وجلاله تسبح الله تسبح الله نعم يقول هل هذا الدعاء صحيح اللهم إن بيني وبين عبادك حقوق فتحملها عني هذا يأتي به بعض الناس ولا أعلم له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن في مثل هذا المقام يسال الله عز وجل أن يعينه على سداد الحقوق والوفاء بها وردها إلى أهلها وأصحابها يسأل الله بمثل هذا السؤال نعم يقول يذكر أن هناك ما يأتي من بدر يسمى ماء الشفاء ويقال إنه من أثر عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه شفاء فما مدى صحة ذلك هذا لا أصل له هذا من الأمور التي يتعلق بها العوام مما لا أصل له صحيح يعتمد في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والذي ورد أن فيه شفاء ماء زمزم، كما قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له أو طعام طعم وشفاء سقم. نعم. تقول هل يجوز أن, أن أنهى الاعتكاف في ليلة التاسع والعشرين من رمضان لأنني متقيد بحجز حجز سفر؟ وهل يعد اعتكاف غير كامل الاعتكاف افضله ان يعتكف المسلم العشر كلها العشر الاواخر يتحرى فيها ليلة القدر ويتحرى فيها بركات هذه الاوقات الفاضلة واذا اعتكف من العشر بعضها فلا بأس بذلك لكن اذا نوى من بداية العشر ان يعتكف العشر كاملة فبعض اهل العلم يقولون إن هذا أمر أصبح في ذمته أصبح سبيها بالنذر لا بد أن, أن يفي به وأن يتم عمله ولا لا يبطل عمله وبعضه للعلم يقول إن دخوله في الاعتكاف دخول في أمر مسنون دخول في أمر مسنون وليس أمرا واجبا عليه فإذا اعتكف اياما ثم بدا له حاجه او امر او عذر فقطع اعتكافه فلا حرج عليه ان شاء الله نعم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك